يرفضون العلم في سوق الكلمة كلما أقبلت أشهر الحج الثلاثة شوال وذو القعدة وذو الحجة تقاطر الشعراء والخطباء والتجار من كل أنحاء الجزيرة إلى حيث مهرجانات الكلمة والبضاعة عكاظ في شوال ومجنة في ذي القعدة وذو المجاز في ذي الحجة حل شوال ونصبة الخيام وافتتح سوق عكاظ ليحل السمر وإنشاد الشعر ورواية القصص ثقافة العرب الشفهية التي لم تفتتح مدرسة أو تؤلف كتابا أو تقم دولة يحاول عليه السلام منحهم ذلك فيأبى سدنة الأصنام والظلام يصل إلى عكاظ رجل اسمه عباد الدلي يتجول بين البضائع والقصائد والخيام وبصحبته طفله الصغير ربيعة يمسك ربيعة بيد والده تاره ويفلته أخرى تأخذ عينيه البريئتين حركة هنا أو لعبة هناك وفجأة يعدو خلف مجموعة من الصغار يقترب ليرى ويسمع سبب زحامهم فإذا سيد الخلق عليه السلام يعطر الخيام يخاطب الزعماء والعوام بألطف عبارة يبشرهم برفاه الدنيا ونعيم الآخرة ويقول من يؤويني مَن يَنصُرُنِي حَتَّى أُبَلِّغَ رِسَالَةَ رَبِّي عَزَّ وَجَلَّ وَلَهُ الْجَنَّةُ يَشْكُرُ حُسْنَ رَدِّهِمْ وَيَصْبِرُ عَلَى صَدِّهِمْ لَكِنَّهُ مَا يَبْدَ حَتَّى يُشَوِّشَ عَلَيْهِ صَوْتٌ قَادِمٌ مِنَ الْجَحِيمِ صَوْتُ أَبِي لَهَبٍ يَقُولُ يا أيها الناس إن هذا قد غوى فلا يغوينكم عن مآثر آبائكم حارس الظلام هذا يرفض التوحيد يرفض إقرأ يرفض القلم يرفض العلم يلتصق بالعادات حتى لو كانت سجودا لخشبه أو وأد لأنثى، حتى لو كانت سلبا ونهبا، يحاول نبي الله التخلص منه فلا يستطيع، يسرع فيسرع خلفه والأطفال من ورائهما ومعهم ربيعه الذي يقول. رسول الله يسعى وهو على أثره ونحن نتبعه وينتهي السوق فتطوى الخيام ويعود عليه السلام إلى مكة ويدخل ذو القعدة فيتكرر المشهد في سوق مجنة ويأتي ذو الحجة ويقام سوق ذي المجاز قرب عرفة فيزداد شر عمه لقربه من مكة لا يكل ولا يمل كان عم مخجلا شاب اسمه طارق المحاربي ينصت للنبي وهو يناشد الناس يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا فيقول إنه رأى أبا لهب يتبع النبي ويرميه بالحجارة يدمي كعبيه وعرقوبيه ويقول يا أيها الناس لا تطيعوه فإنه كذاب ويقترب المساء فيعود عليه السلام حزينا إلى بيته وفي إحدى الصباحات يسير عليه السلام وأبو بكر نحو الكعبة فيفتح باب بيت أبي لهب إنها نوبة زوجته الشريرة أم جميل قد بدأت تخرج مسرعة ثم تلتقط حجرا كبيرا وتواصل هرولتها لتكمل ما بدأه زوجها تحرث الأرض. تثير الغبار بأقدام ليست لأنثى